السابع والثلاثون من شرح لكتاب شذ العرف في فن الصرف. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ثم إن بعض هذه الأوزان قد يخففوا. فنحو كتف يخفف بإسكان العين فقط. اسمع على الدكتور كلمة كتف يا شيخنا ها؟ أدي كتف. كتف. على وزن إيه يا شيخنا فاعل. عفل على وزن فعل <تصفيق> قال يخفف بإسكان العين العين يعني تعتبر هنا التاء على وزن فعل فعل قال سمع دكتور يخفف في باسكان العين العين يعني الحرف الذي يقابل العين هو الحرف الثاني فنقول يا شيخنا كتف صح يا شيخنا مم. طيب او به مع كسر الفاء اقول كتف يا اما اقول كتف او كتف خلاص وهذه لغه مستعمله عند العرب واذا كان ثانيه حرف حلق وحروف الحلق كما تعرف مجموعة في أوائل هذه العبارة إن غاب عني حبيبي هم... همني خبره اللي هو الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وإذا كان ثانيه حرف حلق خفف أيضاً مع هذين بكسرتين فيكون فيه أربع لغات زي كلمة فاخذ يا شيخنا كلمة فاخذ هذه فاخذ على وزن المولان أيه فاعل فاعل الفرق بين كتف وفخذ الحرف الثاني اللي هو العين الكلمة حرف من حروف الحلق اللي هو الخاء لكن التاء اللي هو الحرف الثاني للكلمة المقابل العين ليس من ليس من حروف الحلق خلاص شيخنا قال وإذا كان ثانيه حرف حلق خفف أيضا مع إيه مع هذيني ما المقصود مع هذين قلنا في كتف فيها كم لغه يا شيخنا في كتف وكتف وثلاث لغات خلاص طيب هنا يا شيخنا فخذ ممكن اقول ايه فخذ او فخذ صح يا شيخنا طيب يقول خفت ايضا مع هذين بكسرتين مع هذين صح يبقى نقول يا شيخنا الاول عندنا كلمة ايه يا شيخنا صح؟ فنقول يا شيخنا نقول فاخذ او فخذ صح؟ طيب طبعا اللغة الثالثة يا شيخنا ان يا شيخنا فأخذ هي بكسر الخاء طيب ومثال الاسم في ذلك كالفعل ومثال الاسم في ذلك الفعل الفعل يا شيخ عندنا كلمة شاهد شاهدة فاعلة شاهدة فاعلة بس لاحظ ان كتف اسم وفخذ اسم لكن شاهدة فعل ها طيب يقول لاحظ أن شهد ايضا عين الكلمه حرف من حروف الحلق اللي هو الهاء يعني فنقول يا شيخنا ايه ومثال لذلك في في ومثال في ذلك الفعل كشهد شهد نقولها يا شيخنا شهد ها يبقى ايه برضه شهد شهده مش هي اصلا شهد ده طبعا لازم نشرحه عشان نفرق بينه وبين الاسم نفتح الحرف الاخير لام الكلمة اللي هو د عشان نعرف ان ده ايه يقول شهد زيد بالحق اقول ايه شهد زيد بالحق شهد يعني افتح الد ينذا فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتح بعكس ده لو اسم هينون اقول مثلا مثلا شاهدون اذا عشان نبامه التبس الامر على بعض الطلاب يعني خلاص يبقى هنا يعني خففت الكسرة خففت الى سكون وده بيسموه شيخنا عند العرب باب التخفيف يعني ونحو كلمة عدد و ابل لعب كلمة عدد دي من حرفيه شيخنا ليست مرحوف الحلق ليست مرحوف الحلق لكنها إيه؟ عضد كلمة عضد نلاحظ هنا يعني كانت تخفيف الأمثلة السابقة تخفيف الكسرة إلى سكون الآن هنخفف الضمة اللي تقابل عين الكلمة يبقى أولا عضد على وزن فاعل هذه الضمة ثقيلة وطبعا الفتحه أخف الحركات وخلاص والسكون أخف من الحركة ماشي يا شيخنا وبعدنا قال ابل, إبل بكثر العين ثم قال وكلمة عنق عنق يبقى انتبه يا شيخنا عبد فائل كلمة مفتوحة العين مضمومة إبل فائل كلمة وعين الكلمة مكسورتان طب عنق فائل كلمة وعين الكلمة مضمومتان صح؟ كل ده يحصل لإيه تخفيف عند بعض العرب يعني ناقول يا شيخنا عدض هو عبد عدض ابل نقول ابل عنق عنق خلاص يا شيخنا طيب الحمد لله كده وضحت الصوره قال واوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليها خمسة لو نتكلم على اسم الرباعي يا شيخنا وليس الفعل خلاص الوزن الاول فعلل زي جعفر دي سهلة يا دكتور محمد ولا ولا فعب ها يبقى احنا هنتكلم عليه الان يا شخنة على اوزان انتبهت الاوزان ايه يا شيخنا أوز... اوزان اسم الرباعي وعقل المجرد ها كلمه يا شخنة جعفر ها جعفر ادفع لل هو يقول اوزان لس يعني جعفر موزون على ايه شخنة فعلل وقال هذا الاسم رباعي يعني مكون من أربعة أحرف ومجرد يعني ليس فيه زيادة يعني حروفه كلها إيه أصلية خلاص وفعل يبقى الأول جعفر فتح الفاء وبعدين إذكان العين صح يا شخنا يب يبقى, يبقى فتح فتح أوله وثالثه وسكون ثاني دي عبارة كويسة إيه فتح يا شخنا أوله وثالثه وسكون ثاني صح كده يا شخنا طيب فعل بكسرهما ما هنقل ايه اوله وثالثه يبقى لما اقول بكسرهما بكسر اوله وثالثه وسكون ثاني نقول يا شيخنا زي ايه كلمة زب ها اكتبها لك ادي شوف زب لما قال بكسرهما اي بكسر الاول والثالث واسكان ال الثاني وده يقل الزينة ده اسم زينة يعني طيب فعلُّل بضمهما يعني أي بضمهما بضم الأول والثالث وإسكان الثاني مثل هذه كلمة هي الشيخنا بورثون انتبه إسماهي شيخنا بورثون بضمهما يعني ضم الأول والثالث وإسكان الثاني وده اسم الأسد يا مولانا طيب قال وفي عل زي قمطر قمطر ده يعني وعاء الكتب اسم لوعاء الكتب يعني اسمها شيخنا ايه كمطر طب شوف كده كمطر كده ادي ق بعد كده ما مطر كمطر صح شيخنا هو قال يا سيدنا على دي على وزن ايه فعل على وزن يا شيخنا فعل فلما فلو مثلا فعل او قال قيمطر ال الام لام ال ال واللام ما أيوة هو بالنسبة المثال ما فيش في إضغام للشخص ما فيش في إضغام يعني أدي قيمطر القاف دي الميم أدي العين وطبعا القمطر يعني وجد إلامان يعني لأن الوزن المفروض يكون على وزن فعل فنلاحظ ان الطاء سكنة والراء اللي بعدها متحركة، فلما أتينا في الوز عش الام لام خلا الأولى في الثانية فصلت في عل لأن بعض طلبة يقول طب, طب ممكن نشوف هذي في عل في عل اللام مشددة طب لما ناتي المثال مفيش تجديد أصلاً إنما اللي حصل إن الام من جنس اللام خلاص والواحدة ساكنة والثانية متحركة. والإضغام لغة الإدخال يعني أدخلنا الحرف الساكن في المتحرك فصارت فعل لكن في المثال نفسه ما قالش إيه ما فيش إثناء في لا يوجد إضغام يعني لماذا لأن الطاء غير راء خلاص واضح يا شيخنا في مصر على وزن أيوة قال الوزن الأخير ها فعل صح يا شيخنا زي درهم في سهلة دي فعل زي درهم ازاي نعرفه قلب بكسر فسكون ففتح صح كده يا شيخنا يبدر هم كسر سكون فتح هذه الاوزان الخمسه ذا الاسم الرباع المجرد وإحنا قلنا مجرد يعني ليس في حرف من حروف الزياده وزاد زاد ده تلميذ السبويه يا شيخنا زاد وزن ايه لل. ها بضم يا شيخنا ايوه لاحظ يا شيخنا <تصفيق> يعني عندنا في فعله زي بورسن اللي زادوا ايه ضم سكون وفتح خلاص يا شيخنا وما سليق جخ دب وهاللغة المشهورة اللي يقول له الفصحى فيها جخ دب زي بورسن فهم يا شيخنا لكن دي تكلم بها بعض العرب ولما يقول وقال زاد الأخفش يبه زاد وزنا سمعه هو من بعض العرب <تصفيق> فلما قال لي يا شيخنا جوخ دب في لغة أخرى إيه جوخ دب على وزن فعل زي بورسون خلاص يا شيخنا وده اسم الأسد ماشي ماله يب بورسون ده اسم الأسد وكذلك جوخ دب اسم الأسد فلكن في بعض العرب فتحت ال إيه فتحت الحرف الثالثة ها آه عفوا بورسون د ده اللي مخلى بالأسد مخلى وبعضهم يقول انه فرع جخدب بالضم يعني الاصل, الأصل جخدب بالضم وبعضهم قال ايه جخدب يعني فرع عن ايه والصحيح انه اصل لكنه قليل يعني إن اصل انه مسموع من العرب خلاص يا جخن ننتقل بعد ذلك الاوزان كان الوقت